فَلَمَّا أَحَسَّ بِسُوءٍ إِذَا هم مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَسْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحفرون تَبْحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ يَتَخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُشْرِكُونَ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَتَدَثَّارٌ فَتَبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم استخدوا من دون آلهة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 وقال استخذوا الرحمن ولدا صبحا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين عيدين وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى خاشعتهم مشفقون ومن يَقُل منهم ان الههم من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ مِنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَتُمِثُّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رعاك الذين كفروا إن إلا هذوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 بل سعتهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يبرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلعكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر عنفسهم ولا هم مما يثهبون بل متعنا هؤلاء حتى طال عليهم العمر أفلا يرون عنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعكم الدعاء إذا ما ينذرون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 وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبٍ وَلَقَدْ أَسْئِنَّ مُتَوَهَّرُونَ الْقُرْقَانَ وَظِيَاعٌ وَذِكْرٌ لِلْمُسْتَقِيمِ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ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 فَجَعَلْنَاهُمْ جُثَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِذْرَاهِيمُ قَالُوا تَأْتِي على عَلَىٰ أَعْيُنٍ لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم من كانوا ينطقون فرجعوا إلى فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفقون قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضوكم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقنون قالوا حرقوه وعنفروا آليتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا لاركوني بردا وسلاما على إبراهيم وأراجوا به كيدا فجعلناهم الأفترين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّنَّ جعلنا خَالِيًّ وَجَعَلْنَا هُمْ أَمْمَتٍ يَحْذُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ شِعْلَةً خِيَرَاتٍ وَإِقَامَةً قَلَاتٍ وَعِيَتَةً الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عابدين وَلوطًا آتيناه حكمًا عِندنا ونجيناه من القرية التي كان السامعو الفساق إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخناه في رحمتنا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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان فكلا آتينا حكما وعلما وَتَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالِ يُسَبِّحُنَا وَالطَّيْرُ فَطُبْنَا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَا مُصَنَّعَ سَرَابِيثَ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ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 وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ظَنَّ عَلَنَا خُدِرَ عَلَيْنَا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ صُبْحَاً وَمَسَاءً لَّيْكَ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نج المؤمنين وzekaria إذ ناد ربه رب لا تدرني فرجع وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ دُوَّدَ إنهم كانوا يتارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحضنت فرجا فنفقنا فيها بروحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إنها دميء من أمتكم أمته وآدته وأنا ربكم تعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كافرون وحرام على قرية أهلكناها وأنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترف الوعد الحق حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبطار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حفظ جهنم أن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 الذين سبق لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسي وهم فيما اشتهت عن قتوم خالدون لا يحزنهم لهم الفزع الأكبر وَتَسْنَفُهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُّونَ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَصَيِّدِ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مثلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أجري أقريب أم بعيد ما